رب المشرقين ورب المضبين، فبأي آل ربكما تكذبان؟ ما رج البحرين يلتقيان بينهما برص خلا يبريان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمضان فبأي آل ربك ما تكذبان. وله الجوار المُشاة في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوه من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آل ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفزوا من أقطار السموات والأرض فافذوا لا تفذون إلا بسلطان فبأي آل ربك ما تكذبان يرسل عليكم ما شوهم يُحَثُّ فَلَا تَتَصِيرَ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَضْدَةً كَدْهَانٍ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْ سُوَلَ جَنَّ فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّ بِكُمَا تُكَذِّبَانِ